الحمد لله و كفى و السلام على الذين استفهل سيم النبي مجذبة والأمين المستفهل أصحاب الكرام البيت الأعظم من مسحنيان الشرفة وبعد التحولات المصرفية مأخوذة من الحوالة هي مأخوذة من الحوالة من التحويل تحويل شيء. هي تحويل الدين الأصلي هي تحويل الدين من ذمة سين إلى ذمة صاد من ذمة ألف إلى ذمة باء هذه الخدمات التي تقوم بها المصارف من تحولات مصرفية. لها أنواع كثيرة نوع ثلاثة أو أربعة النوع الأول أن يكون المصرف مدينا لشخص فيحيل على مصرف آخر مديل لهذا المصرف المحيل يعني إيش محمد له مئة ألف في البنك ألف أو في المصرف ألف ولأمر ما طلب محمد المال ولم يكن موجودا في المصرف والمصرف ألف كان قد أقرض المصرف باء مئة ألف أو قل مئتي ألف المهم ان العدد موجود مئة ألف للمصرف باء فلما جاء محمد يطلب المئة ألف فكتبوا له صك شيك أو قل سند كتبوا له الصك للمصرف ب يصرف المائة ألف من المصرف هو الآن محمد له عند المصرف ألف كم محمد يدينه المصرف ا بكم؟ بمئة ألف والمصرف ا يدينه المصرف باق بمئة ألف فلم يرد المئة ألف عنده فكتب له الصق فأحاله إلى أن يصرف المئة ألف من المصرف ب الصورة هذه dışفهمت قال التحولات المصرفية أول, أول الأنواع من التحولات المصرفيه الرجل دائن مرة ثانية محمد له دين على مصرف الُف بمئة ألف أرادها فلما ذهب لم تكن موجودة لكن المصرف ألف له عند المصرف باء مئة ألف أقول مئة ألف مليار المئة ألف موجودة فكتب له صك فأحاله على المصرف باء إذا محمد في نفس اللحظة كان يريد من المئة ألف, ألف من مصرف ألف فما استطاع أن ياخذه فأحاله على المصرف باء المليء بالدولارات واليورو والجنيهات والمال فذهب بالصك فصرف له المئة ألف هذا هذه المعاملة الأولى وهذه المع المعاملة من التحولات المصرفيه من التحولات المصرفية. هل تجوز ولا ما تجوز مع هو يطالب من هو يطالب ألف ولما أخذ أخذ من من من باء فهل يجوز هذا العمل أم لا نعم نقول هذه لابد أن نكيفها شرع النافع واقع فنشوف الأصل الشرعي لها ونصور ونوصف التوصيف الشرعي الصحيح لهذه المسألة التوصيف الشرعي لهذه المسألة هي يقولون بأنها حوالة هذا التوصيف بأنها حوالة. بأنها حوالة هذه الحوالة وهي حوالة أو إحالة الدين من ذمة ألف إلى ذمة باء وهذه الحوالة لتصح تصح لابد أن تتوفر فيها شروط حتى نبين الشروط التي يصح فيها الحوالة ونرى هذه شروط تنطبق على هذه الحالة الواقعية التي وصفناها شرعا بإيش؟ بالحوار أن يصرف محمد المال الذي على ألف من باء وألف والذي أحاله على باء سميناه بحالة. طيب؟ فننظر هذه الشروط توفرت أم لا حتى نقول هذه معاملة صحيحة أم لا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال من أحيلا على مالي فليحتن. من, من أحيل على مليء فليحتر وفي رؤى فليتبع طيب من أحيل على ملي فليتبع كأن سلم يقيد في الحديث قال من أحيل أبا معاذ ما أحيل من أحيل على ها أبا معاذ مليء والملي هذا قيد يأخذ به غير الملي المفلس لا صح الإحالة عليه لأن الرجل سأخذي حقه لا يضمن مفهوم من أحيل على مليء فليحتر فالعلماء قالوا إذن الإحالة من محيل عندنا الأركان محيل ومحال عليه وإيش محتال؟ سيب الاحاله نفسها من هو محيل. اللي هو البنك ألف. محال عليه. اللي هو البنك إيش؟ باء. ومن اللي في الوسط؟ المحال المحتال. يقال محتال ما بدرة صيحة؟ يقال مح... هو هو الذي محيل. طيب هذا ألف وهذا باء وهذا المحتال أو المحال؟ على من ألف إلى باء فقالوا أولا من أحيل فليحتل إذن لا يشترط رضا المحتاج أو المحتاج لا يشترط رضا المحتاج لا يعتبر رضاه هذا حقا ظاهر الحديث ولم يأخذ به إلا الحنبلة قالوا يبقى إذن زيد أو محمد له المائة ألف ذهب إلى البنك ألف أو المصرف قال ألف قالوا ذهب إلى المصرف باء قال لا لن أخذه إلا منكم أنتم أنا مالي عندكم فلا نأخذ فهمتم فهم يقولون إذا ظاهر الحديث يقولون لا يلزم رضاه فيقول رجل نحملك ونضعك في مصر الباء تأخذه وإلا ليس لك عندنا نشاء لا تأخذ من نشاء ستأخذ من مصر الباء لا من مصر يبقى إذا لا يشترط رضا المحتال أو رضا المحال العلماء يقولون لا يشترط هذا عند الحنابلة فقط أما الجمهور فهم يقولون بالاستحباب لا بالوجوب الجمهور يرون بالاستحباب لا بالوجوب من وين كيف صرفوا الظاهر مع انه قال فليتبع وجوبا قالوا نعم هذا امر لكن امر على الاستحباب ليس على الوجوب ليش لانهم قالوا هذا له الحق والاصل ان الحق على له التبعات على الذي المدين يعني هذا وانه في يقول لا يحلوا مار من إلا المسلم الا عن طبي نفس منه وايضا قال انما البيع عن. التراد والحال فرع عن عقود البيع فلا بد من التراضي فإذا هذا هذا التفصيل العام يصرف قول سنة فيتبع الأم من الوجوب إلى الاستحباب لا على أني والله أعلم رجع خول الحنابلة أقوى من قول الجمهور لظاهر الحديث لا سيما وأن المطلوب هو استفاء الحق وهو موجود في ألف كما هو موجود في رأي كما هو موجود كألف فلا يشتغت رضا على الرأيح الصحيح ولكن لكن لابد من رضا من لا حتى المحال عليه لا يشتغط رضاء حتى المحال عليه لا يشتغط رضاء لأن ذاهل قال من محيلة على مليء فليحتج فليتبع يبقى إذن لا يشتغط رضاء فليتبع وجوباً على المحال ووجوباً على المحال عليه ليش؟ لأنه نقول لك أنت الآن ما عليك إلا أن ذمتك مجهولة بالمائة ألف فأنا أقول لك قضيها لي قضيها لأخي ليس لك أي معارضة في ذلك، فأيضا لا يشتري رضا، لكن يشتري رضا واحد فقط المحيّل. المحيّل فقط هو الذي يشتري رضا. المحيّل فقط هو الذي يشتري رضا في ذلك. فقال علماؤنا هذي من إسماء لهذا الحديث الأصلي رضا المحيّل عليه، لا يشتري رضا المحال المحيّل أو المقاتل، لا يشتري، لكن رضا المحيّل هذا الذي يلزمه لأنه يلزمه هو هو الذي سيؤدّ هو الذي سيعطي. فمن حقه أن يعطي كيفما تيسر له فرضاه هو الذي يعني كما قال علمنا رضاه هو الأصل أو الشرط في ذلك. الشرط الثاني الذي لابد أن يتوفر في حتى تصح تماثل الدينين تماثل الدينين في الحوالي عشان الحوالي هذه تصح لابد ما لك عند ألف يكون هو هو الذي لك عند باب التماثل هنا العلماء يقولون التماثل تماثل في أشياء ثلاثة تماثل في الجنس تماثل في المقدار تماثل ايضاً في الوصف تماثل في الوصف لو عندك مئة سب قماش طيب فهو انت لك عنده مئة سب قماش قط حالك على مئة سب قماش ايضاً عند باء، لكن حرير فده اختلاف في ايش ها؟ اختلاف في الصفا اختلاف في الجنس اختلاف في الجنس لا هي صح لو لك عند عند المصرف الف مئة الف جنيه فأحالك على ستين ألف دولار لا تعتبر بالتقويم مئة ألف جنيه لا يصح الاختلاف في الايش في الجنس العملة الجنيه غير الدولار لا يجوز لأن هذا دخل فيه عملية أخرى عملية الصرف التي لا يجوز المهم الغرض مقصود قال لا يجوز أيضا يبقى هذا تماثل في الايش في الجنس جنيه يبقى هنا ألف جنيه بقى جنيه ألف دولار بقى دولار ألف يورو بقى يورو تماثل في الجنس تماثل في الصفة عندي جنيه مضروب ريال سعودي وريال ايضا لكن مش مضروب من ريال سعودي ما صح جنيه عليه علامه الجنيه هي علامه الملك فاروق ولا ما علامه الجنيه وجنيه اخرك ليس ليس عليه العلامه نما صح اللي هم بيقولوا هذا مضروب وهذا غير مضروب مش مضروب بلغتك مضروب بلغتك يعني مزور يعني مسكوك يعني مفهوم فهذا هو يبقى اذا لابد وبعضهم قال لو له كيلو ذهب مصنوع ما ينفعش تدي له كيلو ذهب ايش تبر أو, او سبيك ما يصح يبقى اتفاق في الجنس اتفاق في ايش بالصفة لا تعطيني انا عطيتك مئة جرام ذهب مصوغ فانت لا تعطيني مئة جرام سبيك او تبر ما يصح لابد, في إيش؟ بس يبقى لابد من التماثل في كل شيء تماثل في كل شيء اللي الثالث بخلنا المقدار والصفه الثالث استغفوا الله الجنس والصفة الثالث مقدار مئة ألف يبقى مئة ألف هل يمنع من ان يكون له عليه مئة مئة ألف أو مليار لا يمنع بس المؤمن يكون مقدار يعني انا لا احيله على ستين ألف ليه عنده مئة ألف فقال إذا إلى بنك بقى خذ ستين ألف وبعد يومين تعالى خذ الأربعين خط... هذا الحوالة تبطل هنا. لابد من التواص لأن هذه الحالة هتُذبح لأن أفر عن البيت فيها كما قلنا في هذه المسألة فيها شيء من من الجهل وفيها شيء من عدم التسليم تسليم المال فالصحيح أن المسألة لابد من التساوي في القدر أيضا هذا الشر الشرط الثاني فأنت توفر الحالة إلى يوم الناس هذا صحيحة بالشرط الأول الرضا كما قلنا والثاني وهو التماس الشرط الثالث وهو استقرار الدين المحال عليه تقرار الدين المحال عليه ما معنى تقرار الدين على المحال عليه بمعنى أن يكون المصرف ألف باع للمصرف باع باع له سلعة وهذه السلعة مثلا, مثلاً بمئة ألف والرجل له عند المصرف ألف مئة ألف وهو باع السلعة بإيش بمئة ألف طيب العلماء يقولون الآن ما زالوا ما زال أصحاب النصر والنصر في الثاني ما زال في, إيش؟ في مجلس العقد وجاء محمد ليطلب المئة ألف فأحالوا على باء مفهوم؟ نقول هذه الحالة لا تصح ليش؟ لأن الدين لم يستقر إلى الآن يقول بيعا بالخير ملم يبقى إذا ممكن يأتي يقول فسخنا العقد ما نريد فسخنا العقد ما نريد مفهوم فسخنا العقد ما نريد لا لا يعني ما نريد هذه السلعة يبقى إذا الحالة, الحالة هنا الحالة صار فيها إيش صار فيها تغريب والغرر نهى عنه السلام فتبطل الحوالي مفهوم, مفهوم يبقى إذا لابد من استقرار الدين على المحال عليه الاستقرار ده والاستقرار كيف يكون بالانفصال بالخير ما لم فإن تفرقه تم البيع لما تم ثبت سبط... سبط... على... تت... تكون الأصل عليه مترقّبة بأن امتلكت سلعة أو سنمتلك الثمن. طيب هذا الشرط الثالث. السال... الشرط الرابع أن يكون بمال معلوم. المحالة الحالة يعني لو ذهب محمد, محمد... لآلف لا قال لي عندك مائة ألف قال عندي لي عند باء مائة ألف أذهب خذه فاصرفه منه. طيب لم يذكر مائة ألف جنيه. مئة ألف يورو مئة ألف إيش فذهب الرجل فوجد أن مئة ألف للمصرف ألف على المصرف باء مئة ألف إبرة خياطة إيش اللي هيحبث نزاع والتقاطل النزاع والتقاطل يعني هذه دلالة على إيش دلالة على الجهالة والغرر والغرر يبطل العقد والغرر يبطل العقد هذا الشوطر إبايدا إذا توفرت الشروط الأربعة وهو أول شيء رضا المحيط اللي هو ألف ألف راضي لأنه هو اللي كتب له السك أن يذهب به البنك باع طيب الشرط الثاني ها التماثل الشرط الثاني التماثل تماثل في القدر وفي الجنس وفي إيش في الصفر الشرط الثالث استقرار هذا الدين الشرط الرابع على مال معلوم على مال معلوم ننظر هذه شروط الأربعة متوفرة في حوالة البنك ألف على البنك باع لأخينا محمد جاء محمد يطلب المئة ألف من البنك ألف فقال له المائة ألف خذ هذا الصفق اصرفه من البنك باء فوجد مائة ألف جنيه فوجدنا ان سألنا في مصر الباء فقال البنك ألف له مائة ألف على البنك باء مائة ألف جنيه يبقى اتفق في إيش؟ في الجنس والمقدار وإيش؟ والصفة انتهى شرط ثاني وأيضا رضا المحيل جاء بأنه كتب له الصفق ولا يشترط رضا المحال عليه وهو باء بقل لنا شرط رابع هو إيش؟ المعلومية والمعلومية موجودة مئة ألف جنيه مئة ألف جنيه يبقى صحة الحوالي يبقى إذن يصح للإنسان أن ينتقل من صرف المال المئة ألف من المصرف ألف إلى المصرف باء ولا شيء في ذلك ولا شيء في ذلك لأنها قد تمت عن طريق الحواله التي هي إحالة الدين من ذمة ألف إلى ذمة باء مع الاستواء هذا حتى لا يكون هناك تغرير ولا تضيع حق محمد الذي أراد المئة ألف هذا بالنسبة لنوع من أنواع الحوالة المصرفية الحوالات المصرفية فمن الحوالات المصرفية أن يحيلك بصرف الشيك الذي عندك إلى مصرف آخر مغاير للصرف ألف مصرف باء مغاير للصرف ألف وممكن أن نقول هناك صورة أخرى نوع آخر من الحوالات هو أن المصرف ألف اللي هو الأم يحيلك إلى مصرف سين هو فرع عن المصري ولا كثير البنك الاهلي المصري طيب المركز وعنده فروع فرع في المنشية ده فرع في في شارع اتناشر فرع في مكان فأنت ذهبت للبنك الام لتأخذ المليار الذي لك تخرون لكم مليار مليار أحالك البنك الام على فرع من فروعه هذه ليست حواله هذه ليست حوالة إذا أصل الحواله هو إحالة الدين من ذمة ألف إلى ذمة باء وأين ذمة باء هنا سين تحت ألف سين فرع ألف فما زال المال في ذمة ألف فهذا ما ماذا يسمى الصك الذي أخذته من البنك المركزي الأم إلى فرع من فروعه؟ ماذا يسمى يسمى إذن استفاد هذا إذن يأذن لك بأن تستوفي مالك ليس من الأم لكن تأخذه من الفرع هذا ايضا نوع من ت... من انواع التحويلات المصرفيه من أنواع التحويلات المصرفية ايضا من النوع الثالث وهو تحويل المصرف إلى مصرف آخر شخصا دائنا للمصرف الأول زيد دائن للمصرف الأول او على المصرف الأول محمد له او زيد له ألف على المصرف ب والمصرف ب ليس لالف عليه دين باء حره لها ذمته غير مشغول مجهو... غير ذمته ش... شاغره غير مشغوله طيب فلما رأى محمد يأخذ من ا ما استطاع ان يعطيه فاحاله على باء فاعطى باء لمعامله بين باء وبين الفاجره تسمى حواله هذه لا تسمى حواله قل الاصل وافهمه الحواله معناها ايش احاله الدين من ذمه ا الى ذمه باء طب هل هذه لحاله متكامله هل ا له دين على باء ليس له دينه. طيب ماذا نقول في هذا الباب مع أن أيضا محمد بنفس الصورة أخذ الصك من ألف وذهب فصرف من إيش من باء. هذا معنى إيش مع أن باء سيأخذ المئة ألف من ألف بمئة وعشر فالكونا تعالونتوا على البر على الالف وضعونوا على البر والتوقع لا خطأ له أن يأخذ مئة وعشر إيش هذا هذه تسمى وكالة وكالة وكالة وفاء وكالة إعطاء وكالة سدات وهذا ينفعك في الواقع لأن تعيشوا بما يسمى الكرت كارت أو الكارت اللي هو كارت المال اللي بتسحب من المكينة ذهبت أنت كارتك على الكارت لك على البنك ألف ذهبت تسحب من مكينة ألف ما وجدت أو قل ما وجدت في المنطقة الذي أنت فيها بنوك تابعة لألف ما فيش مكانات تابعة لألف فوجدت بنكباء له مكنة خاصة في بنكباء فذهبت فصرفت من بنكباء هذه وكالة, وكالة في السداد لكن هذه فيها نظر إيش هي النظر لأنه لها حالة تال حالة أنا معتاد مع ألف أن أسحب لو معيش وسيد دون زيادة يبقى رصيد زيد ليس له رصيد عند ألف لكن هو في تعاقد مع ألف أنه لما يسحب ويعطي في خلال ثلاثة أشهر لا يعطي بزيادة مفهوم اذا هو خالي الوفاد هنا فذهب إلى باء فصرخ أخذ عشرة ألاف فحاسبه ألف في العشرة ألاف عشرة ومئة عشرة ومئة طيب لنا حالتان عشرة آلاف اللي أخذها من باء كانت موجودة في رصيده في ألف حالة الأولى. الحالة الثانية العشرة ألف الأدي أخذها من باق بالكارت لم تكن موجودة في ألف وفي الحالة تين ألف قد أخذت قد أخذ العشرة ألف منه عشرة, عشرة ومئة <تصورين> مئة في حد معاك كلنا ملناش في الباب البنك ألف ومعك الكرد المكينة بتسحب منه عشرة الالف. لك رصيد فيه عشرة الالف. ذهبت وجدت المكنه مختربه فما تستطيعنيش ان تدخل فوجدت مكنه اخرى شغاله لكنها للبنك باء اخر ليس الالف الذي لك الرصيد فيه فاخذت منه عشره الاف لك حالتان اخذت عشره الاف من باء والبنك الاصلي الذي ترتبط معه في الكارت هو ايش الف ممتاز وانا اسحب من باء سحبت العشره الاف الف حسبني على عشره الاف بعشره الاف ومية. مفهوم نشوف الحالة هذه لها الحاله الأولى لها رصيد الحالة الثانية ليس لها في الحالة الأولى صح وليس هذا من باب القرد الذي جرى النفر لأن المئة هذه مئة مئة ما وكالة أجرة وكالة لأن ألف بتعطيل المكنة وكل بقى أن يعطيك المال الذي لك عنده اللي هو إيش عشرة ألاف وهذه عشرة ألاف فيها في النسبة هنا نقول انت دفعتها لان مش البنك اللي اعطاك ولا لقى حالك انت ذهبت ووجدت المكنة مختربة ما صبرتش فروحت سحبتها من منكن ايش اخر وهذا تعاقد بين الاثنين انه هو وكيل في السداد لكن هذا الوكالة لها أجر. فحملك انت الاجر ويتأخذ من البنك مفهوم فلا شيء عليك هذه في الحالة التانية الى عشرة الاف غير موجودة وسحبت العشرة الاف من بنك بقى فهمت؟ فأخذ مني عشرة آلاف وإيش؟ وما هذه هذه ربة؟ لأن هذا قرض جر لأن أنت ليس لك رصيد فصورة التكيف الشرعي لها بأن تأخذ أنت عشرة آلاف من البنك بقى الذي هو يتعامل مع ألف مش معك تأخذ لك دوكي دو منه عشرة ألاف وأنت في الأصل ليس لك رصيد فكأنك اقترضت عشرة ألاف فردت العشرة آلاف وعشرة آلاف وإيش ومئة فدخلت في إيش في صورة القرض الذي جرّه النفع فهمتكم يبقى إذن هذه التحويل للتحويلات المصرفية أنك حالك آلف على باء وباق غير مدين لآلف مفهوم فهذه تعتبر وكالة السداد وليست حوالها هذه وكالة السادات النوع الأخير اللي ننتقل منه الآن هو أن يدفع لها التحويلات المشهورة جدًا بها أن يدفع رجل في السعودية المال للبنك والبنك يحول لك المال هنا إلى, إيه؟ إلى مصر هذه اسمها التحويلات المصرفية اللي هي واسعة جدا أن تكون في بلد ما وتريد أن تحول هذا المال لبلد آخر البلد اللي تعيش فيه هذه مسألة عويسة صراحة وفيها ما فيها من الملابسات وفيها ما فيها من الحرم عند بعض المعاصرين وفيها ما فيها من المخارج عند بعض المدخلين فهنا اللي بيحدث التوصيف الشرعي لهذا الباب العلماء قالوا لها توصيف سلاة والحق أن لها توصيف رابع كمان كما سنبين زيت أعطى مئة ألف ريال سعودي للبنك السعودي اللي يحول هذه المئة ألف ريال سعودي إلى مصر بالعملة المصري أو بالعملة السعودية الحالتان هو عندنا لكن المهم نقول التحويل المصرفي هذا هذا التحويل صورته الصورة الشرعية قالوا الصورة الشرعية أولا حواله الصورة الشرعية الأولى يمكن أن تكون حواله والحوالة بالشروط هذه قلناها فنظرنا الى تطبيق هذه الحوالة هل شروط الحوالة موجودة ام لا احنا قلنا شروط الحوالة اولا ها الرضا الثاني. ها الرضا موجود خاصة الرضا موجود الأمر الثاني ايش التماسل الأمر الثالث ها استقرار الدين الأمر الرابع المعلومية توفرت شروط ثلاثة واختل شرط واحد ايش هو يا شطار شوش. معلومية طب لا لا ده الأول ده الثالث همامة الفصل الشغارية كله يسقط كله يسقط إيش الشرط اللي اختل اللي عارف الفائد آه بشونس حسن الجنس لا إيه ده أنا بقول لكم بتعلوماش ده وبتعلومة عربية اللي تنتقل يعودوا في مجمع فقهي أفضل لهم ده الحق والله هذا رجل تعلق ماش هذا وهذا رجل دول مجنون لغة العربية دول يجلسوا لأنه اللي تينه وما لقابوا اللي بس هذا صحيح وين الدين وين دينا أصلاً هو دا في دين ما في دينا أصالتا إذا هذه ليست حواله إذا اختل شرط أو إذا هذه ليست إيش ليست حواله طيب الوجه الثاني هذا الرجل الأول الوجه الثاني العلماء يعني يقولون بأن ممكن توصيفها الشرعي بأنها إيجار عقد إجارة توصيب إيش توصيب الأول غلط توصيب الثاني إنه عقد عقد إيجارة. كيف أعطى مئة ألف للبنك السعودي مئة ريال ليحول له المئة ألف ريال إلى مصر دعك الآن زكاية مئة ألف جنيه أو مئة ألف ريال نحن علينا نوصف التوصيب الشرعي لها طيب قالوا إيجارة. محمد استأجر البنك السعودي ألف ليحول المئة ألف ريال إلى, إلى إلى مسيح يسلمه زيد من مصر مفهوم؟ فقالوا هذه إيجار محمد أجر البنك ليوصل له المال وله أجر والأجر بأجرة وأجرة معلومة مش مشكّل المائة ألف حيوصلها بمائة ألف وعشرة أخذ أجرة عشرة عشرة درا فهذه الإيجار ننظر فيها نقول هذه الإيجار تمت فيها الشروط المعلومية والاستلام و... و... وأيضا التوقيت كل ذلك معلوم إلا أنه قد اختار شرط واحد في مسائل الإجارة تبطل لأن تكون هذه الإجارة إيش الشرط اللي ممكن يبطل يبطل الإجارة إحنا درسنا الإجارة لذلك أنا سألت عنها بابا طورة طورة أنا هقلب هندي خلاص عشان عشان أرتاح مع الأخ ما لا يعود لا المدة لا معلومة أخوي ألف خمسة أيام ألف خمسة أيام عنو صلاة شاء الله مدة معلومة هو. هل كدولي نوبي تكون افضل لا أحسان. لا حسام لا افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ما فيه افضل روح أفغاني. مفيش حد يلمح ودرسته الاجاره أموت أموت كمدن ابراهيم العشق بيؤثر في القلب فبينقيه فالإجابة تيجي سريعة لان أنت مشغول جدا بالحب لكن العلم يغذي لك الحب آه. إيه مش رفعت إيدك أبراهيم سكت أبقيت نفسك على الحب بدون العلم الوزن واحد أنت دلوقتي أنت بتعريك معايا عندك إيجابة بأتي مفيش يبقى اسكت طيب انت بتسأل وانا بسأل اي سؤال اهم من الاخر خلاص خلاص انا اقول لكم يا اخوه في فارق جوهري ايش هو ان الاجارة الادارة لا تضمين فيها لا تضمين فيها لا يضمن وهذا بيناه وبيناه في القاعدة الفقهيه صحيح ما ابيحه ما باحه الشرع لا ضمنا فيه لكن هنا هنا محمد اذا اعطى المائة 1000 ريال للبنك الف السعودي ضامن البنك السعودي المئة صالحة. يبقى اذا إذا اختل شرط في الإيجارة هو فيبطل الإيجار مفهومة مفهومة أستاذ تقول انت تقول لي مش عارف تمليك منافع أنت تنظر في الأمر الآخر أو أنت نزلت للعجل هو ده اللي أنت نظرت إليه فالإيجارة ال ال ال ال ال ال ال ال لا تضمن فيها صحيح ولا لا بعضهم قال لا نحن نجيب بقى سمح سمحونا نقول لا هذا التوصيف إيجارة طيب وأما مسألة التضمين قد ورد عن علي بن أبي طالب أنه ضمن الصناع وقال هذا لا يستطيع الناس إلا ذلك هذا الفساد وطبعا كما نقول الشافع وغيره على أن علي بن أبي طالب ضمن الصناع اللي بخيط الصوف خيط السلوب فجعله ضيق فقال, ضيق. فقال لا ما أريد أنت ضامن له ضمن الصناع مع أن الأصل عدم التضمين طبعا تضمين الصناع هذه مسألة في قية مختلف فيها لأن فيها مراتي ثلاثة الصناع على ثلاث مراتب إيش هم المراتب الثل اسكت عشان ما يا كمدان ها ممتاز هو مع مشترك وغير ان شاء الله ايش حر فنقول اصلا المشترك التضمين تضمين الصناع كان في ايش في المشترك فقط تعرف بقى ايش يا دكتور هو ايه المشترك إنه في كثير من الناس بيستأجرون، يستأجرون عمله. هذا المشتغل الكثير أكثر من واحد. فضمنوه من أجل عدم التشتت. فقال نضمنه. والحق انا يعني وينقلنا بالتضمين هذا فيه ما فيه من النظر وحتى لو رجحنا الأول أن نقول أن توصيف الشرع الهادي أن تكون إجارة ليس توصيفا شرعيا صحيحا. ليس توصيفا شرعيا صحيحا. تا؟ لا حتى لو ضعيف عامل أبي كل الثمانين. تأكمل أبو عبد كل من أخذ من عينه عامل بيها. ولذلك ابن نقل الإجماع على تضمين الصناع نقل رحمة قال هذا عمل المسلمين على ذلك كونس انتفاق شغل الببقاء كل شوية في هذا الباب توغل فيها المأتي بها صحيح لكن نحن نقول ولو قلنا لأن بعض العلماء حسن هذا الإثناد والشبع نفسه اعتمد بهذا وإن كان لا يقول ماذا بالشبع لا يقول بالتضمين لكن قال بها فالأصل أننا أقول بأنه حتى لو قلنا بتضمين الصناع التوصيف ليس توصيفا دقيقة والتوصيف الأخير توصيف أيضا ارتاح إليه بعض علماءنا المعاصرين لكن في توصيف رابع هو الذي أدينه الله به التوصيف أبدا هذه سفتاجة أو سفتاجة ماذا السفتاجة تفضل أبعد الله ما بقى الجارش فاش تأجير خالص ما فاش تأجير خالص ما فاش تأجير أيوة وانا مسافر لانا هو بخلي احمل المال عشان غطر الطريق يعني الحرامية بيجوا نمرون ونمروش اوسخي طايم هي عندك بس مزبزبة مش عارف جبه اكيد ما اكلتش اكيد آه. اللي هي تعطوك السفتاجة ايه مال ايش سين معه مال والمال هذا يخشى عليه من الهلكة لانه عالم رجل في مصر في سكندرية ومعه مال مائة الف يريد انه يسافر الى القاهرة ليشتري بضعة ويتاجر فيها طيب وجد زيد اا هو اسمه ايه الاول انما 100000 لا ما تسيب عمر اي واحد حسن ماشي حسن حسن وزيد صاحبه طيب فقال له خلي بالك اول ما تطلع من الصحراوي البطاجيه منتشرين بتطلع البطاجيه ولا يعني يسرقون اي احد يسافر فراجل خش على المائة 100000 فقال له انا ممكن انا بتاجر وانا هات المائة 100000 وانت تذهب الى القاهرة لبقاله احمد أحمد حسين لخ صاحبنا هذا خذ منه المئة ألف واعطاه ورقه بذلك وأخذ منه المئة ألف يستفيد منها هذه السفتج إن, إن صاحب المئة ألف أعطى المئة ألف في, في الاسكندريه واخذ وأخذ مكانها مقابلة صك يأخذ المئة ألف لين في القار هذه هذه السفتج فهمت إذن قالوا هذه هي بأن البنك والبنك طيب هو المستفيد بالمئة ألف اللي هو تايت طيب وأنا عم اللي هو يعطي المئة ألف طيب علي أخذها وكيري من هناك يبقى يبقى البنك أخذ واستفاد وأعطاني صك لاستلمه من القاهرة استلم مئة ألف ريال سعودي من إيش قالوا هذه السفطاجة والسفطاجة بال بالاتفاق إنها تصح لأن العمل الناس عليه والأصل وعملات الحل. قالوا هذه سفتجة لكن سيشوش عليها التشوشات إيش التشوشات إن السفتجة بيشترط فيها أولا باستفادة المسافر طيب خوف على المال والأمر الثاني إنه, إنه المال بيكون إيش جنس واحد متساوي هو هو المال هو هو مفهوم لذلك في اللي جرى أيضا مأخوذ عليها أنه مش هيعطي المث مش هيعطي نفس المال هيعطي مثل المال لكن لا, لا تفيدون بشيء اللي استفتادة أخذت مئة ألف وعطرتين إيش المئة ألف فلو أعطله مئة ألف ريال هو يريد مئة ألف إيش جنيه, جنيه مصر هترد. هتأتي عليها نقول لا ده هذه عملية أخر فهذا التوصيف الأخير توصيف قوي راجح وأقوى منه أن أقول لها توصيفان توصيفان وكالة وإيش وصرف طيب فيها عمليتان صح عمليتان عملية وكالة وعملية صرف أنت بتوكل المنك ألف أن, أن, أن يأخذ يحمل منك المئة ألف إلى القاهرة مقابل أجرة طيب يشوشوا عليها ما يشوش على الإجارة أن الوكيل لا يكون ضمنا أن الوكيل لا يكون ضمنا هذه مشكلة كبيرة هذه المسألة الوكيل لا يكون ضمنا طيب إذاً لابد أن ترجع إلى السفتاجة هذه لأن فيها الضمان لابد أن ترجع إلى السفتجة لأن فيها الضمان ويتوفر فيها الضمان لا يشوش عليك مسألة الوكالة لكن هل يأخذ عليها أجر أم لا لابد أن تقول أن هذه وكالة مع السفتاجة لأن الوكالة يجلس فيها الأجر يبقى لنا أمر واحد الذي لا يمكن أن نخرج منه هو أنك بتأطيل 100 ألف ريال لتأخذه 100 ألف 120 ألف جنيه صحيح ولا لا فهذه المعاملة معاملة صرف وإيش وسفتاجه أو صرف ووكاله بوجه فبياخذ الماء منك المائة ألف ريال وهنا يعني مائة ألف مائة ألف جنيه الكثير من المعاصرين قالوا هذا لا هذه المعاملة ربا ليش ربا لأن هذه المعاملة حصل فيها إيه صرف لأنك صرفت ألف صرف مع, مع, مع, مع تأخير الخبض صرفت المائة ألف ريال سعودي إلى 120 ألف إيش جنيه مع عدم التقابط في المجلس واشتراط التقابط في المجلس قال النسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيت فقالوا إذا صار فأقول قال هذا صحيح لذلك قال بعض علمانا لا يدوس تحولات المصرفية بهذه الطريقة لا تدوس لأنه دخل أولا دخل في وكالة ليست بصحيح أو إيجارة ليست بصحيح في مسألة التضمين قلنا ممكن المخرج من الوكاله والاجاره أن تكون سفتاجة للمسألة لع... لد... الدماج قالت في عملية أخرى وحرامة هي عملية الصرف وأنا أرتاحه لأن هذا لا يدوس أنا أرتاحه لأنه لا يدوس لكن هناك بعض علماءنا الذين قالوا بالمخرج إيش المخرج ها؟ يحاول المال وده لا يمكن أن تأتي به. عندنا ثلاث مخارج... ثلاثة مخارج من هذا الباب المخرج أول أنه يذهب البنك بمئة ألف ريال يقول له حوله بمئة ألف ريال مصر. أنا لك ذلك اذهب لاي بنك اذهب للبنك المصري الان قول له حول ألف 100000 ريال دول دولار وحولهم لي الى الى اوروبا ولا بنك يفعل ذلك ابدا انا يعني مط للاخوه حتى يموتون أ... يموت كل واحد منهم أمامهم يفعلون ذلك ما فعلوه قالوا لا ما عندنا تطلب منهم ما عندناش انا أعطيك الصقه اهو بنفس السمن طيب فالمخرج الاول انه يعمل عمليه الصرف في البنك وبعدين يعطي البنك المال بالسوفتاج صحيح لا لا وهذه بعيدة بعيدة المنال. المخرج الثاني إيش هو المخرج الثاني؟ المخرج الثاني إنك تحولهم دولارات ويعطيها دولارات. يبعت مائة ألف ريال سعودي تحولهم إلى إيه؟ دولارات وتعطي دولارات على أن يسلمها في مصر دولارات. هذا مخرج ثاني. وهذا مخرج لطيف. ممكن تفعله مع المصارف مع السرفات تفعل معهم ذلك. يبى خرجت منه المخرج الثاني وهذا أيضاً وإن كان فيه مشقة لك إنه مخرج. مفهوم؟ وهذا أفضل لك لأن الدولار بيطلع ويجيني دائماً بهول تحت صحيح ولا لا المخرج الثالث وهذا المخرج اللي فيه نظر قال به بعض المعاصرين وابى بعض المعاصرين ان اعقبونه اما ما قال به بعض المعاصرين فقالوا بانه عندما تذهب الى البنك وتعطي المئة الف ريال فبيكتب لك صك كامل مئة الف ريال يساوي مئة الف مئة وعشرين الف جنيه مصري طيب بعد يومين في البنك الفلاني يستلم فأعطاك صف المائة ألف ريال أعطاك صك بها بأنها مائة وعشرين ألف جنيه مصر أعطاك بأنها على العشرين والمائة ألف جنيه مصر فالعلماء يقولون هذا الصك إن نازل منزلة المال خلصنا من الصرف وتبقى العملية الأخرى بتوصيفها الشرعي عنها إيه تفتجى بأجره مفهوم ولا مش مفهوم جيد فعلماء هنا يعني يعني يعرون بأن المال هذا الصك ينزل منزلة المال أو العرف يقول بذلك والحق أنه لا ينزل منزلة المال لكن العرف السائد بأنه يستطيع أن يستجلب ماله بهذا الصق يعني المال لم يصل إلى مصر ممكن يرفع قضية على البنك بنفس الصك هذا ويستند ماله فبهذا قد نزل منزلة المال ف... هذه وهذا... فتوة شيخ ابن باز هذه فتوة شيخ ابن باز بأن هذا الصق ينزل منزلة المال أما شيخ ابن يُفتي بأن بأن هذا السكر لازم مزِّت مال وهذه عملية صرف فلا يجوز فهذا هذا لا يجوز هذا التحويل تحويل هذا تحويل فيه ربا أميل إلى هذا، لكن لا أحجر وشعا الأول لنا أن نقول للإخوة يعني إذا أردت أن تفعل ذلك حوِّلوا إلى دولار وارأذها بالأمر الصّراطة تحولوا لك في البلاد في البلاد الأخرى إلى الدولار. كنت أريد أتمنى أن آخذ رِبَة فضلاً أيضاً، لكن الوقت قد أذف. بعد الصلاه ان شاء الله في اسئله نجيب عنها وانت سبحانك اللهم ربنا على محمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك